جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق نفعنا الله من سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين آمين جاء عدد من الأسئلة في قصة الصحابي الذي كان يختم بشورة الإخلاص فيقول أن عندنا إمام يختم قراءته بالإخلاص في السرية والجهرية ويقول بأنها من السنن التي قد أميتت وهذا يقول هل قراءة سورة الإخلاة في الصلاة خاصة بذلك الصحابي أم هي عامة؟ هذه الأحاديث والأول في الصحيحين والثاني رواه البخاري تعليقا ووصله الترمذي والإمام أحمد وغيرهما فيه ذكر هاتين القصتين ووقوف النبي صلى الله عليه وسلم على خبر هذين الرجلين وقوله لأحدهما حبك إياها أدخلك الجنة وقوله للآخر أخبره أن الله يحبه ولا شك أن ميل القلب وحبه لهذه السورة وعناية بها وحرص على فهم معانيها ودلالاتها وما دلت عليه من التوحيد والإخلاص لله تبارك وتعالى هذا لا شك أنه من موجبات دخول الجنة ومن أسباب نيل محبة الرب سبحانه وتعالى. لكن فيما يتعلق بهذه القراءه فيما تعلق بهذه القراءة، أولا لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يفعل ذلك. لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يفعل ذلك. وأيضًا لم ينقل عن الصحابة رضي الله عنهم. وهم أحرصوا ما يكونون على الخير لم يكن ينقل عنهم ذلك أنهم في صلواتهم وعباداتهم أنهم يقرؤون هذه الصلاة قراءة مكررة في كل سورة في كل ركعة أو في كل صلاة فعلى كل حال النبي عليه الصلاة والسلام بلغه ذلك وقال في حق أحدهما أخبروه أن حبك اياها أدخلك الجنة وقال الآخر أخبروه أن الله يحبه فيستفاد من ذلك الأهمية العظمى والمكانه العليا لحب هذه الصورة والعناية بها والحرص على قراءتها وتدبر معانيها وتحقيق ما دلت عليه من الإيمان والتوحيد نعم بسم الله عليك يقول هل أسماء الله محصورة في تسعة وتسعين أسمان؟ هذا الحديث لا يدل على حصر أسماء الله تبارك وتعالى في هذا العدد وإنما يدل أن من أسماء الله ما عدده تسعة وتسعين أسمان خصة بأن من أحصاه دخل جنة ولهذا قال العلماء الحديث جملة واحدة الحديث جملة واحدة إن لله تسعة وتسعين اسم مئة إلا واحد من أحصلها دخل جنة نظيره لو قال قائل عندي مئة ريال أعدتها للصدقة لو قال قائل عندي مئة ريال أعدتها للصدقة هل هل لا يفهم هل هل يفهم من كلامه أن لا يملك إلا هذه المئة لو قال قائل عندي مئة ريال أعدتها للصدقة لا يفهم من كلامه أنه لا يملك غيرها لأن الكلام جملة واحدة فقوله إن لله تسعة وتسعين اسما مئة إلا واحد من أحصاها دخل الجنة لا يفيد حصر أسماء الله تبارك وتعالى في هذا العدد وإنما يفيد أن من أسماء الله ما عدده تسعة وتسعين اسما من أحصاه فهما وحفظا وعملا بما تقتضيه هذه الأسماء دخل الجنة ومن الأدلة على أن الأسماء غير محصورة بهذا العدد حديث بن مسعود يقول فيه عليه الصلاة والسلام ما أصاب عبدا هم ولا حزن فقال اللهم اني إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك معظم في حكمك عدل في قضاءك أسألك بكل اسم من هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلق فمن أسماء الله أسماء استأثر الله بها في علم الغيب عنده إذا أسماء الله ليست محصورة في هذا العدد الذي هو تسعة وتسعين نعم يقول هل الفرد من أسماء الله تبارك وتعالى؟ الفرد ليس من أسماء الله لكن يخبر عنه يخبر عنه تبارك وتعالى بأنه جل وعلا الفرد والمتفرد بصفات الكمال ونعوت الجلال لكن الفرد ليس من الأسماء نعم هل يقال عن الله شيء يخبر يخبر عنه جل وعلا بذلك كما قال جل وعلا في القرآن قل أي شيء أكبر شهادة قل الله فيخبر عنه بذلك لكنه ليس من الأسماء ولا من الصفات نعم هل يجوز الدعاء بصفات الله عز وجل الدعاء بصفات الله إذا كان المراد التوسل إلى الله تبارك وتعالى بصفاته فنعم وكثير من الأدعية الواردة في القرآن والمأثورة في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام هي توسل إلى الله بصفاته مثل ما مر مثل دعاء الاستخارة اللهم من يستخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك ايضا مثل قوله في الدعاء الاخر اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق فياتي كثيرا اللهم اني اعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك هذا يأتي كثيرا التوسل الى الله سبحانه وتعالى بصفاته دعاء الله بصفاته اي التوسل اليه بصفاته اما اذا كان المراد دعاء الصفة نفسها يعني التوجه بالدعاء إلى الصفة نفسها فهذا لا يجوز يعني لا يجوز أن يقول الداعي يا رحمة الله مثلا أعطيني أو يا يد الله أكرميني أو نحو ذلك يتجه بالدعاء إلى والمنادات إلى الصفة نفسها فهذا لا يجوز كما بين ذلك أهل العلم بل هو باتفاق أهل العلم على عدم جواز ذلك نعم يقول بعض الأشخاص يعظمون شخصا مسؤولا بحيث يخافون منه أشد الخوف وبعضهم يتشبه به في صفاته وحركاته بل, يسمي بل سمى أبناءه باسمه وقال لو أمرني أن أصدم بسيارة الحائط لفعلت هل هذا يعد من الشرك هذا من الغلو العظيم في التعلق بالأشخاص وإذا كان الخوف الذي يذكر في في سؤاله خوف السر إذا كان الخوف الذي يذكره في سؤاله خوف السر يخاف منه الخوف الذي لا يكون إلا من الله سبحانه وتعالى في مثلا فيما يتعلق بالقلوب وفيما يتعلق بأحوال الإنسان في مستقبله أو نحو ذلك إذا كان الذي قام في قلبه من الخوف خوف السر فهذا من الشرك الأكبر الناقل من ملة الإسلام أما إذا كان هذا الخوف خوف طبيعي يخاف من هذا الشخص لشدته لبطشه لانتقامه فهذا خوف يسمى خوف طبيعي مثل ما قال الله سبحانه وتعالى فأوجس في نفسه خيفة موسى فالخوف الطبيعي لا, لا يلام عليه الإنسان لكن إذا كان الخوف الذي ذكر هنا في هذا السؤال وخوف السر من تغير القلب أو تصرف حال الإنسان مثلا في مستقبله أو مصيره أو نحو ذلك فلا شك أن هذا من الأمور الناقلة من ملة الإسلام تسمية أولاده باسمه لميله إليه أو لحبه له هذا لا يلام عليه إذا كان اسم الشخص لا محذور فيه شرعا وقوله لو طلب مني أي شيء فعلت هذا أيضا من الطوام والبوائق ومثل على ذلك بمثال لو قال آآ يعني آآ أصدم بسيارتي اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله قال عدي ما كنا نعبدهم قال أليس إذا احلوا لكم الحرام أحللتموه وإذا حرموا لكم الحلال حرمتمه قال نعم قال تلك عبادتهم إذا كان يبلغ فيه الاعتقاد بهذا الشخص هذه الحال أو هذه الرتبة فلا شك أن دينه على خطر نعم يسأل عن الساعة التي في يوم الجمعة يقول متى هي على القول الصحيح الخلاف في في فيها يعني طويل والأقوال كثيرة لأهل العلم لكن أشهر الأقوال في ذلك أنها الساعة الأخيرة من يوم الجمعة وأيضا القول الآخر أنها الساعة التي يصعد فيها الإمام نعم. يقول ما حكم تأويل الأسماء والصفات مثل قوله تعالى يد الله فوق أيديهم بمعنى القوة هذا هو التأويل الباطل الذي ذمه السلف وحذروا منه وهو داخل في الإلحاد في أسماء الله وصفاته فأسماء الله وصفاته يؤمن بها كما جاءت وتمر كما وردت ويحذر من تحريفها بصرف معانيها ودلالاتها عن الحق الثابت لها ما هو الاسم الأعظم الذي إذا, إذا دعا به العبد استجاب له الله هذا أيضا الأقوال لأهل العلم في تعيين الاسم الأعظم كثيرة وعديدة في ذلك حتى أوصلها بعضهم إلى أربعين قولا لكن أشهر ما ذكره أهل العلم في الاسم الأعظم أنه اسمه تبارك وتعالى الله وقيل اسمه تبارك وتعالى الحي القيوم لأنه يجمع معاني أسماء الله وصفاته كلها وقيل إن المراد بالاسم الأعظم كل اسم دال على معان عديدة لا على معنى مفرد فيكون مجموعة أسماء والأقوال في ذلك عديدة لكن هذه أشهر ما قيل. في ذكر اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطاء يقول كيف تعتمر المرأة الحائض ومن أين تحرم المرأة الحائض تحرم كغيرها من الميقات لا تتجاوز الميقات بدون إحرام وتمضي محرمة ملبية إلى مكة وإذا وصلت مكة تبقى في بيتها إلى أن تطهر فإذا طهرت تغتسل ثم تذهب وتؤدي أعمال العمره نسأل الله الكريم لنا جميعا التوفيق والسداد والعون على كل خير الله أعلم وصلى الله وسلم على عبده ورسول نبينا محمد